طيب نأخذ خمسة دقائق أو عشر عشرا في الصرف نكمل أبواب الفعل الماضي مع المضارع عرفنا في الدرس السابق أن فعل يفعل طيب بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا في الدرس السابق أن فعل يفعل له دواعي ضم وفعل يفعل له دواعي كسر وفعل يفعل فيه شرط فتح وأن فعيل يفعل ما كان مكسورا في الماضي فقياسه الفتح في المضارع نعم وأن هذا الباب وهو الباب الرابع ما كان مكسورا في الماضي مفتوحا في المضارع تأتي منه الأحزان والعلل والألوان والعيوب والحلا اليوم قال الخامس فعل يفعل بالضم فيهما وهذا الباب للأوصاف الخلقية أي التي لها مكث التي لها مكث سواء كانت في باب الأخلاق أو كانت في باب الغرائز في باب الخلق أي التي لها مكث نحو حسن يحسن حسن يحسن والحسن له مكث زيد حسن الوجه له مكث كرم يكرم الكرم صفة وغريزه وطبع لها مكث حسن يحسن العفة رفها يرفه الرفاهة نعم هذه تأتي من باب فعل يفعله من باب فعل يفعل نعم فهذا الباب ليس فيه إشكال كل ما كان مضموم الماضي فعلا فمضارعه مضموم يفعل وهذا الباب للأوصاف الخلقية والأوصاف التي لها مكث قال السادس فعيل يفعل بالكسر فيهما وهو قليل هو شاذ هو هذا الآن الباب السادس على الشذوذ لأن قياس فعل الفتح يفعل فالكسر شذوذ ولهذا قل الباب السادس نحن حسب يحسب ونعيم ينعم وورث يرث وولي يلي والمقصود بالشذوذ أنه خالف القائدة وليس المقصود بالشذوذ أنه ليس بفصيح الشذوذ لا ينافي الفصاحة فقد يكون شاذا فصيحا شاذا باعتبار أنه خرج عن القاعدة المعروفة مشهورة، لكنه فصيح لأن العرب استعملته فصيح لأن العرب استعملته قال قال السادس فعل يفعل بالكسر فيهما وهو قليل نحو حسب يحسب ونعم ينعم وورث يرث وولي يلي وبعض أفعال هذا الباب سمع في مضارعه وجهان الفتح والكسر بعض أفعال هذا الباب ما كان الماضي منهم مكسورا فعلا سمع في مضارعه الفتح يفعل والكسر يفعل مثل حسب حسب يحسب حسب يحسب وجهان وهما قراءتان وشورتان نعم ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره احد هذا الان حسب يحسب شذوذ ام قياس حسب يحسب بالكسر في الماضي والفتح في المضارع شذوذا ام قياس قياس وهو الباب الرابع قياس وهو الباب ماذا الرابع حسب يحسب بالكسر فيهما شذوذ أم قياس شذوذ وهو الباب ماذا السادس وهو الباب السادس فما جاء على وجهين إن جاء بالفتح فهو القياس وهو الرابع وإن جاء على الكسر فهو الشذوذ وهو السادس واضح قال وبعض أفعال هذا الباب سمع في مضارعه وجهان الفتح وهو قياس والكسر وهو شذوذ نحو حسب ونعم حسب يحسب ويحسب نعم ينعم وينعم نعم وبعضه لم يسمع فيه إلا الكسر لم يأتي إلا على الشذوذ لم يأتي إلا على الشذوذ ولهذا قال ابن مالك في أول الماذا في أول لامية الأفعال عند ذكر هذا الباب قال وجهان فيه منحسب مع وغرت وحرت عنب است وله يبس وهلا تسعة الفاظ هذه فيها وجهان يفعل ويفعل وأفرد الكسراء فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وفقت الى وفقت ستة هذه سمع فيها الكسر فقط فهذا الباب باب قليل باب قليل منهما سمع بالوجهين الفاظ قليلة يعني بضعة عشر ربما وكذا ما سمع بوجه واحد وهو الكسر وهذا أيضا قليل أقل من الذي قبله أقل من الذي قبله قال وبيان دواعي ضم العين في المضارع وكسرها وشرط فتحها في الأبواب الثلاثة الأول مع فوائد ومعاني هذه الصيغ تأتيك في لامية الأفعال وشروحها إن شاء الله تعالى وأفعال هذه الأبواب أي الستة منها المتعد ومنها اللازم إلا الخامس فعلاء يفعل فلا يكون إلا لازما واضح حيث التعد واللزوم كلها يأتي منها المتعد واللازم إلا الباب إلا الباب الخامس فعلا يفعل فليس إلا لازما لا يكون إلا لازما لانه للاوصاف الخلقية التي مثل كرم وحسن وحسن ورفوها هذه كلها لا تحتاج إلى مفعول به فهي أفعال قاصرة غير لازمة غير متعدية واضح نعم يا خالد عين ما لها شاد نعم لماذا شاد لأن الأصل تخالف حركة عين الماضي مع حركة عين المضالعة هذا الأصل فالأصل التخالف فعلا يفعله خرج عن هذا الأصل ما كان من الأفعال الغريزية والأوصاف الخلقية فعله يفعله فاتفق نعم وخرج فعلى يفعلوا الذي اللذ... هو الباب الثالث لأنه الفتح لي حرف الحلق فعلى يفعلوا فتح لي أجل الخفة حرف الحلق فبقيت بقية ال, ال... الأبواب على الأصل الآن فعل يفعلوا تخالف تخالفت العين في الماضي والمضارع فعل يفعل باب الأول والثاني متخالفه فعل يفعل متخالفه هذه ثلاثة أبواب قياسية الأصل الاصل أن الكسر الأصل أن حركة الماضي تختلف عن حركة المضارع إلا في الضم فلما كانت على أوصاف غريزيه ثابتة لها مكت لزمت في الماضي والمضارع فلذلك فعلا يفعل لما اتحد الكسر في الماضي والمضارع حكم عليه بالشذوذ فإذا قلت فعل يفعل هل هو شاذ الجواب إنما فزع للفتح تخفيفا لوجود حرف الحلق لأن حرف الحلق ثقيل والفتح خفيف فناسب الفتح لوجود حرف الحلق وسيأتي هذا أيضا في توضيح أكثر في لامية الأفعال. نعم هذا سيأتي أيضا معنا هل فيه من الأجهف شيء هل فيه من المضاعف هل فيه سيأتي إنه نادر على خلاف في بعض الألفاظ نعم فأول يفعل لا. لا نقول شاذ لأنه لزم لزوم المعاني الذي التي دلت عليه ما في شاذ من هذا إلى الباب السادس فعل يفعله هو الشاذ والباب الثالث تخفيف والباب السادس فإلى يفعله هو الشاذ ومنهما جاء على وجهين جاء من الباب الرابع السادس ومنهما جاء على الوجه الباب السادس فقط طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتبليك